عليكم أشواذ من النار ونحاس فلا تصيران فبأي آلاء ربك ما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كذهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيوم إذ الله يسأل عذبه إنس ولا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 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. كأنهن الياقوت والمرجان 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان 127. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلٍ ربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلٍ ربك ما تكذبان مدهامتان فبأي آلٍ ربك ما تكذبان فيهما عنان الضختان فبأي آلٍ ربك تكذبان فيهما فاكهة ودخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء 126. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 127. فبأي آلاء ربكما تكذبان 128. متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان 129. فبأي آلاء ربكما تكذبان 120. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام